رحلت عن الحياة الى الحياة شهيدا حاز كل المكرمات رحلت حبيبنا في الله يوما كيبا للنفوس المؤمنات رحلت عن الحياة الى الحياة شهيدا حاز كل المكرمات رحلت حبيبنا في الله يوما كيبن للنفوس المؤمنات تجزر قائلن لتم اجرا وكل يومه لا شكاتي دماءك يا شهيد لنا ضياء ونيران لابناء الطغاة تجزر قائلن لتم اجرا وكل يومه لا شكاتي دماؤك يا شهيد لنا ضياء ونيران لأبناء الطغاة ويفرح كافر بالله فيه ويشقى جاهل بالمجريات وأما الأدعياء فهم غلات فوالو كل زنديق وعاتي فقولوا للعادين تكونوا فرحتم يومكم فغدا سياتي لدينا الف ألف ثم ألف من الأسدل هصورة أتياتي فقولوا إلى عادي تكونوا فرحتم يومكم فغدا سياتي لدينا الف ألف ثم ألف من الأسدل هصورة